الضالين آمين قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سره وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَتَنَمَّرُونَ قَبْلَ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا يَنفَعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ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 يا أن نعبد الأصنام رب إنهم أضلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإن له مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.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 ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يطوب الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشقص فيه الأبصار مُنْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَهْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَسِجِدَتْ هَوَاهَا وَأَنذِرْ إِنَّ يَوْمًا يَأْتِي مُلْعَبُ الْعَذَابِ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونكتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أن تبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثل وقد مكروا مكره عند الله مكره وإن كان مكره لتزول منه الجبال فلا تخسروا إن الله مخلف وعده عزلا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 في الأصفاد سرابين من قطران وتغشى وجوهه النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ لنفس ولي الذكر قول الألباب.